بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم يatin يatin والقرآن الحكيم والقرآن الحكيم إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إنك, إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ عَلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ عَلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ العزيز الرحيم, العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لتنذر قوما ما أنذر حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون لقد حق القول على لَهَا تَهِيَ إِلَى الأَذْقَانِ فَهُمْ مُقْمَحُونَ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 يَجْعَلُونَ سَدَّاً فَأَصْهَرَّ شِيَعَاتِهِمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ وَثَوَابٌ عَلَيْهِمْ أَنذُتَهُمْ أَمْ لَمْ لَا يُؤْمِنُونَ وَثَوَابٌ أن تُذل لا يؤمنون إنما تُذل من استبعَد الذكر وخشى الرحمن بالغيب إنما لن أصحاب القرية إذ جاء المُرسلون وَالذِينَ لَمْ نَتَّنَ أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَ الْمُسَلُونَ إِذْ أُرْسَلْنَا فكذبوهما فعززنا بثالث إذ أوتلنا إليه مثني فكذبوهما فعززنا بثالث فعززنا نَبِثَ بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّ إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ فَهَلْ فطرني وإليه ترجعون وما لي لا أعبد الذي فطرني, فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يُرِيدُ ٱلرَّحْمَٰنُ بِضُرٍّ لَّا تُغْنِ عَنِيشَٰفَعَتُهُمْ شَيْـًٔا ۗ أَلَا وتغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون بِسْمَعٌ إِنَّ مَن كُنْتَ مِنْ رَبِّكُمْ فَسْمَعُونَ قِيلَ لَنُخْلِ للجَنَّةِ قَالَيْتَ لَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ قال يا ليت قوم يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين بما غفر لي ربي وجعلني عَدِيهِ مِنْ جُنْدٍ مِنَ السَّمَايِ وَمَا كُنْتُ حال فان واحده فاذا هم خامدون ايه كانت الا صيحه واحده فَتَنَّى لِلَّئِى بَادِ مَاء تِمَّ الرَّسُولُ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ يَا حَسْرَةَ عَلَى مَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ أَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ أَرَاكَ الَّذِينَ أَهْلَكْنَا غَلَبًا كل لما جميع لدينا محضرون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحبا أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وآية اليوم الأرض الميتة أحيينا ليل وارض من مُجِينَ وَمِن مَا لَا يَعْلَمُ وَآيَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُنَّ هَرَفَ إِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ وَآيَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ يَلْهُو مِنْهَا وَلَا رَبَّ إِلَّا هُوَ مُظْلِمُونَ وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ وَالشَّمْسُ تَغْرِقُ قول الله مالك تقدير العديد العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم والقمر قدرناه منازل ك القمر ولا الليل. وكل في فلك يسبحون وآية لهم أننا حملنا ذريتهم في الفلك المشتون وَأَنْذَرْنَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنظُرُونَ هَٰذَا الْحَيْثُنَّ لَهُمْ مِنْ مَثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ وَخَلَقَنَا لَهُمْ مِنْ مِثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا وَجَعَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا وَأَهْلَكْنَاهُمْ بِرِيحٍ كَانَتْ صَبًا وَإِنْ نَشَأْهُ فَلَا صَرِيخَ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يُنْقَذُونَ وَالَّذِينَ نَشَأُوا مِنَ الْقُرَى فَسَارُوا فِي سَبِيلِ رَبِّهِمْ فَسَلَكُوا مِنْ حَيْثُ أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يَسْلُكُوا إِلَّا رَحْمَةً مِنَّا وَمَتَاعًا إِلَى حِينٍ إِنَّ رَحْمَةَ وَمَا سَارِ إِلَّا حَصِيدًا وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا عَلَى خَلْفِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَرَوْنَ آمِنِينَ وَمَا تَأْتِي مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ وَمَا إِنَّ آيَاتِ لَإِنَّ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِنْ كَانُوا يَعْمَالُوا مُرْضِينَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا وَرَزَقَكُمُ اللهُ قَاللَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا وَإِذَا جَاءَ الَّذِينَ آمَنُوا انْفَطَرَتْ لَهُمُ الْأَرْضُ مِنْ هَوْلِهَا ۚ ذَٰلِكَ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنُطْعِمَ مَن لَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ۚ طَاعَةٌ لِّلَّهِ ويقولون متى هذا الوعد هم أنتم ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصون صِيمُونَ لا يَرَوْنَ إلا أَثَرَةَ نُورٍ وَاحِدَةٍ قُلْنَا فِيهَا كُنْ يَا خِصِيمُ فَلَا يستطيعون توصية في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون ورفق في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا أَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَرْقَدِنَا هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَنُ وَصَدَقَ الْمُوسَلُونَ صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون إن كانت إلا صيحة وجزونا إلا ما كنتم تعملون، فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا. الجنة اليوم في شغل فاكهون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال مُتَكِئُونَ يَرَوْنَهَا الْجَنَّاتِ فِي لَا هَوَى أَيَكُ مُتَكِئُونَ لَهُمْ فِيهَا فَكِهَةٌ وَلَهُم مَّا يَدَّعُونَ مَرْئِيهَا فاجئونا من ذل سلام قول من رب الرحيم وامتاز اليوم أيها المجرمون وامتاز اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان أمد إليكم يا بني هذا ما ألا تعبوه الشيطان إنه لكم عدو مبين إنه لكم عدو دوني ويعبدوني هذا, هذا صراط مستقيم هذا صراط مستقيم ولقد أضل لا منكم جبلا كثيرا فلم تكونوا تعقلون ولا ضريرا في الفجى كنتم توعدون هذه الجنة التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفون اصلوها اليوم بما دكتور. اليوم نقتم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم اليوم نقتم على أفواههم أشهد أرجله بما كانوا يكسبون، وتشهد أرجله بما كانوا يكسبون، ولو نشأوا لطمسنا على أعينهم، فاستبقوا. سيران طفئن فانيا بنصرون ولو نشا اولا نسبنا لالا انذرهم فجعلت الصهرا انتقامين لا ولو نشا اول على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ولهم نشاء لمسحناهم على مكانتهم فما استطاعوا في الخلق خميس يكرس في الخلق أ فلا يعقلون أ فلا يعقلون وما علمناه الشعر وما di تَقَذُّرُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ أَلِهَةً أَلَّا هُمْ يُنْصَرُونَ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ فإذا هو خاصم مبيد أَوَلَمْ يَعْلَمَ الْإنسانُ أَنَّهُ خَلَقَنَاهُ مِنْ مُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَاصِمٌ وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من هو بكل, بكل خلق عليم، وهو بكل خلق عليم، الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا، فإذا جَزَاءَ الْأَخْزَاءِ نَارًا فَإِذَا أَنْتُمْ مِنْهُ تُوقِدُونَ أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَى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 فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون